أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراَعَ إلَى أهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجْلِ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَنْ تَأْكُلُنَ فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ أَبْنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ اقمنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله فثروا لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله اله اخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أثى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وما تواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى المؤمنين وما خلقت الجن ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن ذنوا بأصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون